قد قدمنا ايضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين الآيات وفي سورة هود في القصة المذكورة فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وقدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى وإنها سبيل مقيم وفي غير ذلك من المواضع وقوله تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم قدمنا كذلك الآيات الموضحة له في سورة فصلة في الكلام على قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا الآية وكذا قوله تعالى فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون الآية وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون قدمنا الآيات الموضحة له في سورة قاف في الكلام على قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها الآية قال رحمه الله تعالى تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بنيناها بأيد ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم لأن قوله بأيد ليس جمع يد وإنما الأيد القوة فوزن قوله هنا بأيد فعل ووزن الأيد أفعل فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصا هي اللام والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة ورجل أيد قوي ومنه قوله تعالى وايدناه بروح القدس أي قويناه به فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا والمعنى والسماء بنيناها بقوه قوله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه انه ما اتى نبي قوما الا قالوا ساحر او مجنون ثم قال اتواصوا به ثم اضرب عن تواصيهم بذلك اضراب ابطال لانهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا فقال بل هم قوم طاغون اي الموجب الذي جمعهم على اتفاقهم جميعا على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون هو اتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوب بعض في الكفر والطغيان فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم وقد أوضح الله جل وعلا هذا المعنى في سورة البقرة في قوله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم الآية قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة للوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئا لحكم متعددة فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع فإن نذكر بقية حكمه والآيات الدالة عليها وقد قدمنا أمثلة لذلك ومن ذلك القبيل هذه الآية الكريمة فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به لأنه تعالى قال هنا فذكر ورتب عليه قوله فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن حكم ذلك أيضا خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ومن حكم ذلك النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه لأن الله تعالى يقول رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقد بين هذه الحجة في آخر طاها في قوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية وأشار لها في القصص في قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، ولنا إن شاء الله بعده لقاء آخر نأمل ويجمعنا يجمعنا بكم وأنتم بخير فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته